تعلو رايت غفاقا وتويتها وتتسالق وتتسلق رغم الازمان لها عبق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الظالمين على, على سيدنا محمد وعلى اله وصحابته الطيبين الطاهرين الله وعلى من تبعه بإحسان إله الدين أما بعد نبدأ بالتمرينات ضع ضعف كل مكان من الأمكنة الخالية فعلا من الأفعال الخمسة مناسبا ثم بين على أي شيء يدل حرف المضاعف الذي بدأته به أولاً، الأولاد يبنى فعل يعني من الله على الخمسة فالأولاد يلعابون في الله يلعابون في المضارع مفوع بيثبت النون والوج... والجماعة الثاعدة مبني على السكون في محراب وهو مدعن بالياد للدادين على الغيبا الأولاد يلعابون في المحراب <تصفيق> والله يسبحونه يسبحونه <متصفيق> ما صاحب هاليا الآباء على أبنائهم الآباء يبحثون على أبنائهم <تصفيق> <تصفيق> الأولاد مكتب الآباء أي الآباء على أبنائهم يعطفونه يعطفونه أي انتما ايها الغلامان غلامان ببطئين انتما ايها الغلامان تمشون ببطئين تمشون ببطئين هؤلاء الريشه مدلله, مدللة. بطء. بطء. بطء. مدللة. بطء. التفليه. التفليه. بلعب التفليه. بلعب التفليه. هؤلاء الرجال في الحقل هؤلاء الرجال يعملون في الحقل يعملون في على على في في الحقل في في تعرفين واجبك تعرفين هذه؟ سبيث مخطرة اه اه الفتاة تاني الجندية الجندية الفتاة تاني الجندية ما الرجال ألطانكم. اريد الرجال يجادلون في في انتم زي انتم ايها الرجال اطعنكم ام اللي اللي اللي المكان الخالي انتم ايها الرجال اطعنكم تمموا بسكوننا تسكونوا تسكونوا تخدمونا ولا تاخذون ايها الرجال تخدمون اطعنها تخدمون هذيك تاوش دلاله تدل على عدد تدل يا سعاد بالكرهتي تلعبين بخورتي. أيه. تدل مخطبة مخطبة. استعمل كل فعل من الافعال الاتيه في جمله مفيده استعمل كل فعل الأفعال أتيها بجملة الهو. تلعباني جبها بجملة مهدة البنتين تلعباني بكرة تؤدين <تصفيق> أنت تؤدين واجبك صح. تزرعون أنت تزرعون أنتم ما تفعل تزرعونها أنتم أنتم تزرعون الحقلة الحقلة الحقلة تحصداني أنتم أي أنواع داني تحصداني الزرع تحدي ثاني تحدي ثاني ولكن اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت على اصبحت اصبحت ثاني اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت تحدثان اصبحت اصبحت اصبحت تحدثان اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت تسيرون جم، تسيرون. أنتم أيها تسيرون إلى النجاة. يسبحون. تخدمون. أنتم أيها الرجال تخدمون وطاعة. تنشئان ثالثاً ضع مع كل كلمة من الكلمات الآتية فعلا من الأفعال الخمسة مناسباً واجعل من الجميع كلاماً مفيداً أولاً الطالباني الغير مان غير مان ويحبوا البداني نحسبونا سبعه غير مان ويحبوا او يعملونا يخدمونا المسلمون المسلمون يعدلون بالعدل هاي شنو الاسم شو دي طيب أحكي. أحكي. أحكي. أحكي. أحكي. الرجال الذين يؤدون واجبهم الرجال الذين يؤدون واجبهم كما الرجال الذين يؤدون واجبهم أيه الفتاه تلعبين بكور في يا قوم أنتم يا قوم أنتم غدا في السفر. هؤلاء هؤلاء هؤلاء في إذا خالفت إذا خالفت اوامر الله إذا خالفت أوامر الله ساكون من الذين استعلم سأكون بين الفعل المضارع بين المرفوع بالضمه والمرفوع بالاليف والمرفوع بالواو والمرفوع بثبوت النون مع بيان نوع كل واحد منهما من بين كلمات الواردة العبارات الآتية. نبين المرفوع بالضمّ، المرفوع بالاءف، المرفوع بالواف، والمرفوع بثبوت النون. عادة ين كل واحد منها من بين كلمات الواردة العبارات الآتية. كتاب هذا ما هو مرفوع. كيف هو المرفوع بالضمّ ؟ ظاهر عليه. وش نسموه هذا؟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 مرفوعة شو مرفوعة بالضماة مره وأذانهم الواعية وأسنتهم الشاهدة أن ك كتب الملوك عيبتهم المصلون عندهم عيبتهم مصلون عندهم وأذانهم الواعية وأسنتهم الشاهدة. مم. وأذان هذي. قطع ظاهرة والوعيته وألسينتهم. نوع نوع الكلمة. جمع. الشائدة. الشجاعة غريزه يضعها الله لمن يشاء من عباده الشجاعة ظاهر على آخره يضعها يضع فعل يضع فعل <مع> <مع> مرفوع هو بيتم على الاخرين يا يشاء الله هو بيتم بيتم بيتم بيتم بيتم بيتم بيتم بيتم بيتم بيتم بيتم بيتم بيتم بيتم بيتم الشكر الشكر بيتم بيتم بيتم بيتم بيتم بيتم بيتم بيتم اللام مرفوع بيسقط صح اظهار نعمتي إظهار النعمتي. اظهار نعمتي هذا شو يا الشكر شكراني إظهار إن إظهار النعمتي كنعد نسخة من بإظهاري نسخة بإظهاري الشكر شكراني بإظهار النعمتي ما شرع على قيحد النعمتي ما كذلك ما شرع وبتحدثه باللسان وبالتحدث باللسان أي القسم الثلاث اي صح، واولهما أبلغ من ثانيهما الاول كذلك المتقون هم الذين يؤمنون بالله ولملاكه وتقون <تصفيق> <م Blais. تصفيق> هل <الصحة لديه نونة>. يمكنك <تصفيق> في كم موضع النون علامة على رفع تكون النون علامة على رفع كلمة في موضع واحد ويكون في المضارع إذا تصل به ضمير تثني أو ضمير جمع أو ضمير مغينة في الخاصة بماذا يبدأ الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين؟ بالنسبة لك أو تب، هاي، وعلى أي شيء تدل الحروف المبدوء بها، المبدوء بها على المخاطر، تدل على المخاطر، واليد على المخاطرين، أو غابتين، تفعلن أنتم ما تفعلن، وما تفعلن، وأنا غابتين. بماذا يبدا الفعل المضارع المسند او الياء يبدا بالمضارع المسند يبدا المضارع المسند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 أي لكل من الفعل المضارع المسند إلى الالف لكل من الفعل المضارع المسند إلى الألف. المعلمين دروسان و الواو، ومسند إلى الواو. المسلمون يصرون في و إلى الياء. وقال لك على السكة ان لا لا اردت ان اردت هل اردت ان اردت ان اردت ان علامة قال علني النصب قال وللنصب خمس علامات الفتحه والالف والكسره والرابع الياء والخامس حذف النون النصب للنصب خمس علامات الفتحة وينوب عليها الألف والالف اثنين والثالث الكسرة والرابع الياء والخامس حذف النون وأقول يمكنك أن تحكم على الكلمه بأنها مصوبة إذا وجدت في آخرها علامة من خمس علامات واحدة منها أصلية وهي الفتحة وأربع فروع النوبة إلا الفتحة أربع فروع منها عنها أربع فروع عنها وهي الأليف نوبة إلا الفتحة وهي الأليف والكسرة والياء والياء وحدث النوت 42 نوبه الفتحه الفتحه ومواضعها قال فأم الفتحه تتكون علامه للنصب في ثلاثه مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل باخره شيء هنا الفتحة تدل على النصب في ثلاث موارع في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل باخره شيء هذا الشرح يقول تكون الفتحة علامة على أن الكلمة منصوبه في ثلاثة موضعين. الموضع الأول الاسم المفرد. الموضع الثاني جمع التكسير. الموضع الثالث الفعل المضارع الذي سبقته سبقه ناصب ولم يتصل بآخره اليه اثنين. ولا واو ولا ياء مخاطبه ولا ن تمكين ولا ن نسوه وام الاسم المفرد فقد سبقه تعرفه وفتحته تكون ظاهره على اخره في نحو لقيته عاليا لقيته هذه فعل وفعل وعلي مفعول به منصوب اي الفتحه ظاهره هنا مكانني يا ونحو قابلت هندا ولقابلت قابلت هندا فعاليا وهندا اسماني مفردان وهما منصوبان لانهما مفعولان وعلامه نصبهما الفتحه الظاهره والاول مذكر قابلت حاليا أنه والثاني مؤنث قابلت هند وقد تكون الفتحة مقدره سمعنا ما يكون فيها نيبان أنه تكون مقدرة وما يشراح الفتحة مقدره له لقيت الفتاة لقيت فعل مفاعل والفتاة نفعل به منصوب وعلى ما تنص به فتحة مقدرة على الأليف منع من ظهورها تعدع ونحو حدثت ليلى اي كيف نعرفها حدثت ليلى في الماضي فعل وفعل ليلى فعلى ما تنص به فتحة مقدرة في الفتاة وليلة اسمان مفردان منصوبان لكون كل منهما وقع مفعولا به وعلامة نصبهما فتحة مقدره على الأليف من من ظهورها التعذر والأول مذكر ناقيت الفتاة والثاني مؤنث حدثت لنا الفتحة مقدرة على الألف من عام ظهورها في الحذور، وأن جمع التكسير فقسالة قد تعريفه أيضا، والفتحة قد تكون ظاهرة على آخره نحو صاحب الرجال حجج على جمع التكسير، وشو يقولوا في الأраб صاحبته في علم <تصفيق> <مبتلوش> <تصفيق> <دفوع. تصفيق> <تصفيق> فعل فعل. والرجال ما تكسير ما علم والرجال المفعول به ونحو رعيت الهنود كذلك <تصفيق> إيه؟ فالرجال والهنون جمعا تاكس جمعا جمعا منصوبان لكونهما مفعولين وعلامه نصبهما الفتحه الظاهره والأول مذكر والثاني مؤنث وقد تكون الفتحه مقدره فيه تكون الفتحة مقدار نحو قوله تعالى وترى الناس سكارا أي سكارا ربي نصو قاعد مستيقظ الفتحة قوله تعالى وأنكح الأيام الأيام ذلك نصوب على الاسماء فيه فتحة مقدرة على الالف من علامة ظاهرة التعجب اي فسوكا والاينى اي والاينى جمع تاكسير وعلامة رفع فتحة مقدرة على الالف من ظهرها تحتها واما الفعل المضارع فله قوله تعالى لن نبرح عليه لن نبرح عليه عاكفين ان لنبرح هذه فعل وهذا الفعل منصوب الا لا منصوب نبرح عليه عاكفين ان هذا هو الفعل المضارع هو نبرح فعل المضارع مصروب إليه وعلمات الأصبية فتحته ضايا قد تكون الفتحة مقدرة إذا الفعل المضارع نريش النجاة أولاك المقدرة نحو يسرني أن تسعى إلى المجد يسرني أن تسعى الشاهد <تسعيل> عندنا في تسعة تسعه بقل في <تسعيل> المقدره من عدم تعدد ايوه فتسعه في المضارع المنصوب بان علامه نصبه على لنعم ظهورها اتصل بآخر الفعل المضارع نحو لن يضربا يضربان أو ألف الاثنين تدل على اثنين لن يضرب والله تصل به هو جماعه نحو لن تضربوا أو يا مخاطبة نحو لن تضربي لن يكن نصبه بالفتحه فكل من تضريبا تضريب وتضرب وتضربي مصوب بيلا وعلامه نصبه حذف النون حذف النون لم يضرب الاثنين يضربان يعني أصلها أنا كتير ضم تعلية هي اللي يعني, يعني, يعني حذفت اللام من فضلكوا كل تضرب وتضرب وتضربي مصوب بيلا وعلامة نصبه حذف النون والاليف سهل تضرباء اليفعل والآن والنون نحنها علامة سوي حذف النون والاليف أو الوا أو اليفعل نبني على السكون في محل رفع وستعرف ذلك فيما ميعاده إن شاء الله وإن اتصل بأخيه نون التوكيد تقلة نحو والله لن تذهبن تذهبن هذه ثقيلة فالفعل اتصل به نون توكيد ثقيلة لن تذهبن أو خفيفة نحو الله لن تذهبن فهو مبني على الفتح في محل نصب فهو مبني على الفتح تذهبن تذهب على مبني على الفتح في محل نصف. وان اتصل باخره نون النسوه لا لن تدركنا الا بالعسافي. لن تدركنا تدركنا اتصل باخره نون النسوه فهو حينئذ مبني على السكون في حالنا نصب. الله مكرم عزك باب علامات النصب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 I've got